آ ي ا ت ربك يا محمد أ ع ج ز ت من طاردوك وكلهم متمرد وقفوا ا و حيال الغار ثم تساءلوا ما للحمامه لا تطير وتصعد بل ما لهذا العنكبوت ك أ ن ه من آ د م فوق ا ل م غ ا ر ة يرقد و ايها ا ل ا خ و ة المؤمنون وخير استهلال لهذا الحفل الطيب المبارك ايات بينات من الذكر الحكيم الذي نزل به الروح الامين بنصه ولفظه وترتيبه على سيد الانبياء وامام المرسلين فهيا بنا منصت خاشعين الى هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل م ب ا ر ك ة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفى الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى لفضيله ا ل د ح م د ر ا ل ب النابلسي ي أ ك ل و ن أ م و ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيله ولا ينفقون في سبيل الله ولا ينفقونا فتكوى بها جباههم م <تصفيق> فتكوى ب ا ا ج ب وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لان أ ف ذ و ق ان ك ت تكلزون م إلا عده الشهور عند الله اثنا عشر شهر إثنى عشر, شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والنسيء ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين كفروا ليواطئوا ع د ة م ا you انما النسي Yeah. موسوعه النابلسي للعلوم ا ل م ع ذ ا ب ي ه فقد نفره الله ان اخرجه الذي لك فرتان يثنين إ ل غ م ا في الغار اليقين صاحبه سكينته عليه وايده بجنود لم تروها واجعل كلمه الذي كفروا وكلمه الله العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى و َ إ ِ ل ذ ي أ اخرج َْ المرعى َْ فجعله ََ حساء َ احوال ل ْ أ َْ سنقرئك ََُِ والذي قدر ف ه ذ ا ونسرعك ي لليسرى فذكر ان نفعت No! موسوعه ا ل ب ك و م ا ق ا ل ا م ي ه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إ ذ ا سجا ما ودعك ربك وما قضى ل